وَل إِ سَأَلْزَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَضَّ ل قُولَّ اللهَّ قُلِحَمْدُ قل لِلَّهِ بَ الأكثَرهُم لا يَعنمُون للِلهِ مَا فيِي السَّمواتِ وَالْأَبض إ اللهَّهَهُ وَالغَنِيُ الْحَميددَ.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 112. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 113. <تصفيق> تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 114. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ